وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله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 النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم وامهاتهم واولى الارham بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد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 وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الْأَحْزَابَ لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا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 ومازادهم إلا إيمانه وتسليمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قطى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم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 وَإِن كنتن تردن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ للمحسنات منكن كُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النبي من بِيَمِ منكن كُنَّ بِفَاحِشَةٍ يضاعف يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفٍ ان ذلك على الله ومن يقت من لله ورسوله وتعمل صالحا, وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء ان لستنك احد من النساء إن اتقيتُن فَلا تُخْطَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الْأُولَى وأقمنا الصَّلَاةَ وآتينا الزَّكَاةَ وأطعنا الله ورسوله إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطارا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا رِجَالِكُمْ من رجالكم ولكن رسول الله, ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما عَلِيمًا يَا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 وكفى بالله وكيلا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ومن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 وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 ذلكم أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذلكم كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدو شيئا أَوْ تخفوه فَإِنَّ الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم الله في الدنيا واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا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 ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينه والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا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 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلون السبيل ربنا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَقَالَ أبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا